يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا بثم إلا قليلة وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنس عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض